وعسلم وعسلم على نبيه محمد خاتم النبيين وإمام المتقيم وعلى آله فمن تبعهم بإحسان الله ومدين إما ذات أيها المسلمين أسفلوا المسلمين الكرام فهذه الحلقة الحاجة من بعد المئة من حلقات أحكام وحوائي من القرآن الحكيم نبدأها بإتمام الكلام على الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا كنوا من توابين رجعناكم واسكنوا الله إن كنتم ياأله تعبدين لقد أسرعنا كثيرا من فائدها وأحكامها كنتم حتى نبدأ العافية بعدها فقول الله عز وجل اشكر الله وقد بينا قبل قليل أن الشكر محله القلب والصل والجوال كما قال الشاعر أفادكم النعائم من ثلاثة كل يجي ونسان ودمير محجدا وبينه وبين حمد كلهم وحصوص فمن جهة ما يكون فيه الشكر الشكر أهم فمن جهة ما يكون فيه الشكر ومن جهد الأمان هو الحمد فالحمده أعم يعني وافع على يحمد على تمام صفاته وكمال المعام ويكون حمده باللسان فقط ويشكر على المعامه فقط ويكون الشكر بالقلب واللسان وجواله ومن فيوائد الآيات الكريمة شكرا يقول دين تحقيق العبادة لله عز وجل يقيمه إن كنتم إياه تعبدون وهذه جنة الشرطية التي يوجد نسها كثيرة في القرآن تفيد معنى التحدي أي إن كنت صادق إنك العبادة في عبادة الله تشكره ولا تكفر مانا. إِنَّا قَالَ تَوَرَفَ وَسَعَالَ إِنَّمَا حِرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَ وَبْدًا وَلَحْمَ الْحُزِيرُ وَمَا أَنْ لَبِهِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْلَحِرُّ إِنَّمَا حَرَّمُ التحليم بمعنى الموت وجنة هنا فيها الحصر بإِنَّمَا إِنَّمَا حَرَّمُ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَيْتَةَ وَ عند عندها العلم كل ما مات بعيد وكاة شرعية واشمن ما مات حد فأنت وما مات بعيد وكاة شرعية ودا معروف لكنه هنا مطلق وفي سورة معان مقيد حيث قال تعالى إلا أجل في معانه يليه محرم أرافان يطعمه إلا أن يكون ميفة أو دمم مسفوحة فيراجب الدم هنا الدم المسفوح ولحم الفنزير فالفنزير حيوان معروف ولحمه حرام لأنه رجس وخذك وما أولده لغير الله أي مارضح غير الله أيذكر عليه اسم غير الله فما رضح على السلم مثلا فهو حرام وإلا يسمى عليه وما رضح على الأكل وسم عليه اسم الله فهو حرام وإن كان إشادا مقصودا تعبد لكن أهل به غير الله وقال فمن اضطر اصلها اضطر من الظرع اي من حصل له ضرع قترة الاكل وخاف على نفسه المرض او الهلاك غير باق ولا عاد او غير باق للحرام ولا عاد اي ما بحيث يأكل بدون حاجة ولا إثن عليه فإن كان بعض من أين كبير فأكل فعليه الإثم إن الله غفوظ رحيم ومن أجل ما صرحه ورحمته فطع الإثم عمن كان مضبرا هذا من الآية أما استفاد منها من هالنحكام ف... وفوائد فكثيرة فمن ذلك أن التحرير والتحريم إلى الله عز وجل لا يمكن أحد أن يحظم شيئا حبادا ولا أن يحل شيئا حراما إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قيل علم خيضر إن البطول من البصر والصوم والفراك وما قد حظمت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس بي أو قال ليس بي تحريم مع مؤحد الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من تحريم مع مؤحد الله أو فالعيره من بادي أوله والتحريم والإيجاب والكراها كل ذلك إلى الله عز وجل وحده لقوله إنما حرموا والذنين كما هم عليهم عودوا على الله من قائل الآية الكريمة هنالنك الحرام وضعه الآية العموم لكن قد ضلت دليل أن من من الملكات ما هو حلال وذلك صيد البحر فإن ميتة وحلا يقول الله تبارك وتعالى أحب لكم صيد زحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنه ما صيده ما أخذ حياً وميتته وطعامه ما أخذ ميتاً في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وصموه وحده لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فجرد وكوت فالضحال وكبد على هذا فميتك السمك حلال وميتك جراب حلال والحكمة في ميتك جراب أنها حلال مع أنه سيد بري أنه ليس فيه دم والعلة في تحريم الميتة في احتقام الغطوبات والدم فيها جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نا. انه ردنا ولك بسم الله عليه فكور إلا السلم وكفر ذلك عن حكمة من إباحة المذكة كونه قد نزف دمه ولم يحتق ويبقى ويبقى في العروق وإن فائد هذه أجل كريمة أن الدم حرام، وقد بيّننا في تفسيرها أن مراده الدم المسفوح الذي يأخذ من الحيوان عند لب حن وتركيته، فإن الدم الذي يبقى بعد الدهش في الأروخ فهو حلال. ونسى بحرام كدن الكبير ودن القلب وابتحام ومنعش بحرام وسأعسي إن شاء الله تطير كلام على فوارد هذه الآية في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد الله رب العظيم ويسلني ويسلني على نبينا محمد وخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إله ومدينه